ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا ومن من هدينا وجد بينا إذا تتل عليهم آيات وأحمال وبكيا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 تلك الجنة التي نورت من عبادنا ما كانت قيام. تلك الجنة التي نورت من عبادنا ما كانت قيام. وما نتنزل إلا بأمر ربك لهما بين أيدينا وما قلفن وما بين ذلك وما كان ربك نسيم.